129. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 120. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 111. إن كيد الشيطان كان ضعيفا 112. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم